غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين قل من رب السماوات والأرض قل لا قل أفتخذت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا لأنفسهم نفع ولا ضرّ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟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 نزل من السماء ماء فسالت أودية فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وزبد الراضيا ومن ما يقودون عليه في النار بتيقى حلة أو متاع.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 والذين يصلون ما أمر الله به أي وصلوا يخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدر بترغاب أوجه ربهم وأقاموا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَتُ الدَّارِ جَنَّ لا تعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم صَلَحَ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل بار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 طوبا لهم وحسن مآم